السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج قصة الصراع قصة الصراع اليوم نلمح صورة من صور العناد البشري الذي يرى الهدى أمامه ولا يهتدي وفي الوقت نفسه نرى صورة من صور الرحمة الإلهية بهذا الكائن العنيد تتجلى هذه الرحمة في إرسال الرسل تترى لهدايتها هؤلاء البشر والأخذ بأيديهم ونلمح أيضا صورة من صور الإصرار على تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى تتجلى في نوح عليه السلام الذي مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم ويأخذ بأيديهم يدعوهم ليلا ونهارا يدعوهم سرا وجهارا وهم كلما سمعوا نوحا عليه السلام يدعوهم وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا نجد هذا النموذج وهذا العناء الكبير الذي قام به نوح عليه السلام وهذا الصبر الطويل الذي استحضره نوح وشعر به في هذه الفطرة وهذه الحطبة الطويلة ثم نجد ثمرة ذلك اثنى عشر رجلا او عشرة رجال او عشرة افراد أو ثمانين رجلا على أعلى التقديرات التي وردت في عدد من نجوا مع نوح من الطوفان ونتساءل هنا هل هذا العدد هو الثمره التي تتناسب مع الجهد العظيم الذي قام به نوح عليه السلام نقول نعم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس إن كان رجلا واحدا فهو يكفي، وبخاصة أن استقرار حقيقة الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كون هذه الحقيقة تستقر على وجه الأرض، هذه الأرض التي خلقها الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون فيها من يؤمن بهذا الإله العظيم الخالق الرازق، فكون هذه الحقيقة تستقر على وجه الأرض، فهذا أهم من الأرض ومن فيها ومن عليها وأهم من الكون كله، ومن ثم. سخر الله تبارك وتعالى الكون كله لخدمة هذه الفئة الضعيفة القليلة وارسل الطوفان ليهلك كل من دونهم وينجو نوح عليه السلام بهذه الفئة القليلة حتى يستخلفهم الله في الأرض بعد ذلك وينشر دين الله في ربوع الأرض كلها في البداية نرحب باستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا ومرحبا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال مرحبا أستاذنا الدكتور جمال دكتور جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما دعا قومه ورفضوا دعوته كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ونوح عليه السلام رغم أنه ظل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فهو الصبور الشكور الحليم إلا أنه جاء الوقت الذي قال فيه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا متى دعا نوح هذه الدعوة ولما يعني يعني لم لم يقول كما قال محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله افتزانا ودا نذكر بأن التحولات العظيمة التي تجري في الحياة البشرية تقوم يعني دواما على أكتاف أفراد من المستفيين الاختيار اختيار الله عز وجل والله سبحانه وتعالى اصطفى نوح لهذه المهمة العظيمة يعني لكي يدير الصراع في مواجهة مجتمع أربخ عاش خمستاشر جيل على الإسلام ثم بدأ الانحراف تدريجيا لغاية ما وصل إلى أن الناس يعني تسلل الخلل إلى المعتقدات في القلوب ورغم هذا انطلق النبي نوح عليه السلام لكي يدير دفة الصراع في مواجهة الكفر الذي عم وقم واستمرت هذه الدعوة حوالي يمكن كما قلنا أو كما قرب العالمين ألف سنة إلا خمسين عاما تم أداء واجب البلاغ كاملا دعا الناس إلى الله عز وجل وكان في خطة طويلة المدى وقاصلة المدى وفي النهاية بعد 950 وخمسين سنة شاءت رضى الله أن أوحى له نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئز بما كانوا يفعلون ف ربنا سبحانه وتعالى قال له خلاص يعني المسألة تم البلاغ والنفوس المؤهلة للهداية اهتدت ولم يبق إلى النفوس التي لا تقبل الحق هنا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى قال له المسألة تم البلاغ وتمت إقامة الحجة من ربنا ولم كنا معذبين حتى نبعث رسوله يبقى إذن المسألة الآن فإذن نوح عليه السلام وقر في نفسه إن هؤلاء القوم الذي كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهرا يتتبعهم في كل المناسبات ويقيم عليهم الحجج هؤلاء الناس خلاص صدر الأمر بأنهم جند المغرقون وذا ذكرنا أيضا بموقف سيدنا موسى عليه السلام لما قالوا اترك البحر رهوا إنهم جند المغرقون يعني خلاص صدر قران بهلاك فرعون أيضا فإذا عشان كده لما فليس, فليس هذا تجنيا من إبراهيم عليه السلام وليس عدم صبر, لأنه صبر من, نوح ليس تجنياً من نوح عليه السلام لأنه صبر كل هذه الفترة ثم ولا تجنيا من موسى أيضا نعم نعم ثم إنها رحمة بـ بـ بهؤلاء المؤمنين أنهم انتظارهم يضلل عبادك يعني حيبقوا وسيلة لإضلال هؤلاء الفئة أو هذه الفئة المؤمنة ففي تطهير الأرض منهم خلاص للأرض من هذه الفئة وفي نفس الوقت رحمة بهؤلاء المؤمنين. طيب هذا عن رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وكيف أن نوح يعني عليه السلام وضع بداية لإهلاكهم بدعائه ربه أن يخلصه منهم. هنا بدأت قصة الطوفان والتمهيد للطوفان ببناء السفينة ما الذي دعا نوح عليه السلام أن يبني السفينة وهل كان عنده علم بالنجارة وصناعة السفن يعني ربنا سبحانه تعالى كده وصنع الفلك يعني ربنا سبحانه وتعالى كان على عين اللي ربنا هو اللي علمه عشان كده ربنا قال ويصنع الفلكة يا من اللي بصنعها نوح عليه السلام هو من معه من إخواني طبعا ويصنع الفلك كل مرة عليه ملء من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما يتي عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم فهو يصنع السفينة بتوجيه من الله عز وجل الوحي والذي كان يقود خطاه لصناعة هذه السفينة وطبعا كل الناس يصنع سفينة على الـ على, الـ على اليابسة هذا كان يثيره السفينة أكيد هذا سيستدعي رد فعل منهم نعم كان يسخرون منه يعني هو من أحد الوسائل السخرية من الحق وأهله يعني ما فيش سوء أدب هل هذا الذي دعاه إلى أن يقول فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يعني متى قال نوح عليه السلام هذه الدعوة أني مغلوب فانتصر ما معناها أصلا دكتور جمال يعني هو رب العبادة الله عز وجل يعني زي ما قال سيدنا موسى عليه السلام رب انصرني بما كذبون بس برضه سيدنا موسى عليه السلام قالوا طمص على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأذين نرجى في سورة القمر يقول فكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يعني هنا بقى يعني كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا هو طبعا يأتي هذا في معرض قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبع أهواءهم وكل أمر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم, يدعي الداع يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر بعدها كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ إذن فنوح عليه السلام يعني يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويقول له يا رب أنا بذلت وسعي في هذه السنوات الطوال ولم يؤمنوا بي فانتصر يعني انتقم أنت وانتصر لدينك وانتصر لنبيك وانتصر لشريعتك فكان الجواب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر لكن لكن لا يعني معنى ذلك أن نوح عليه السلام يعني كان يعني, يعني يتقبل هذه الإهانات له و, و ورفض دعوة الإسلام يعني ب بسكينة وطمأنينة باستمرار لكن كان له ردود أحيانا فيها تحدي زي ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى واتذوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي قول إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم مغضة ثم لا يكون أمر أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين يعني المسألة هو يعني لازم يفهم هت يعني كأنه هتعملوا أي يعني يعني لا تحدي يعني لا. يعني, يعني سأظل أدعو إلى الله وسأظل أمر معروف أنه على المنكر يعني هو كان عنده استعداد يعني إيه في عشان كذا ربنا يقول فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف في الأرض وغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين لا. يعني المسألة قبل, أزل... قبل أن يغرقهم الله تبارك وتعالى نتعرف أولا على الطفان دكتور جمال وشكله يعني دي دي كانت كان أمرا يعني يهلك الله به الأرض كلها فكيف كان وصفه من أين كانت تأتي المياه والتي وصفها الله تبارك وتعالى أنها كالجبال عندما كانت السفينة تمشي عليها نعم ربنا سبحانه قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونه فالتقى الماء على أمر قدر وأيضا يقول سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ثم ياتي بعد ذلك قوله تعالى وقال اركب فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه يا بني ارخم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين طب ناخدها واحدة واحدة بعد كل جميع إذن ففتحت السماء وكان الماء ينزل ك كفتحات القرب وبدأت الأرض تخرج الماء والتقى الماء على أمر قد قدر وكأن هذا الماء الذي يخرج من الأرض والماء الذي ينزل من السماء له إرادة، فالتقى هذا مع ذاك على أمر قدره الله تبارك وتعالى، وهو إهلاك كل هؤلاء الظالمين ونجاة هؤلاء المؤمنين. نوح عليه السلام ركب في السفينة هو ومن أمره الله بهم أو من نجا معه من أهله. من هؤلاء الذين نجوا؟ نعم، بس قبله هو هذا الماء ليس له إرادة، هو مع من الله عز وجل. لما جربنا إذ يغشيكم النعاس أمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويذهب عنكم رجل الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام استستغسونا فالاستغاسة ربنا هذه جند الله عز وجل نعم. فالكون كله مخلوق منقادا طائعا لله رب العالمين لما يقول ففتحنا أبواب السماء بمامة منامر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قود الخداه الله سبحانه وتعالى، فهذه لها ردة ولكنها تستجيب لأمر الله تعالى. قال تعالى أتينا طاعين. يعني بيجهو لها إرادة، وكأن لها إرادة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم مو زي ما قال سيد خود في الظلال الكون المسلم المنقاد الطائع لله عز وجل نقد طاع لله عز وجل. وهنا لها دلالة جميلة دكتور جمال يعني وكأن يعني نوح عليه السلام يدعو كل هذه السنوات ولم يؤمن به إلا هذه الفئة القليلة. إذا كانت لم يؤمن بك إلا هذه الفئة القليلة فالأرض تطيع الله تعالى والسماء تطيع الله تعالى والماء يطيع الله يعني كل الكون طائع وكل الكون مسلم إذا كان هؤلاء البشر الله الكون المسلم نعم. كأن الإنسان لم يبقى في مكان منفرد في مكان منفرد بنفسه بيقولوا أنت مش لوحدك الجدران تعرف ربها والأرض تعرف ربها والشمس والقمر كلهم يعرف ربها سبحانه وتعالى عشان كده يعني في الحديث ان أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون ما يسمعه لا حبه رمل ولا شجر ولا و و ولا ورقه الا وتشهد له يوم القيامه ف وربنا سبحانه قال وان من شيء لا يسبح بحمده نعم وكل هذا ما... مما يصدر موعن عليه وزج... الشمس والقمر بحزن والنجم والشجر ازجلن نعم ورسول الله لما قال احد جبل يحبنا ونحبه فتهز احد فأسكن أحد ف... فأحد ف... له إرادة دكتور جمال لا أحد مرة أخرى نقول هو مقادل إرادة الطاعة ورس... والإتجابة لأمر الله سبحانه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في مكة حجر كنتما كل ما مر عليه قبل البعثة يقول السلام عليك يا رسول الله إني لا أعرفه الآن فنحن في كون يعرف ربه وينقاد له و... سبحانه وتعالى ما يشلى قطعين من بني البشر الإنس والجن، منهم الطائع ومنهم العاصي، وأيما شيء الا لا يسبح،, يسبح بحمده بحمد ولكن لا, لا تفقهون تسبيحهم. المشكلة فينا إحنا إحنا اللي مش عارفين، لكن هو يسبح، نعم. ولذلك من يقول إن الحجر سبح في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أظن ان المعجزة ليست تسبيح الحجر. اسمع الطعام يأكله ويسبح. أنا أظن يسبح. أن المعجزة دكتور جمال إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى، مش ان الحصى سبح، لأن الحصى يسبح وكل حصى يسبح، ولكن من الذي يستطيع أن يستمع إلى هذا الحصى؟ إلا رسول الله عليه وسلم. نعود السلام. إلى موضوعنا مرة ثانية وإلى الطوفان ومن الذين نجوا مع نوح عليه السلام يعني إحنا ال ربي سبحانه وتعالى يقول حتى يعني وقيل يا أرض حتى وحال بينهما ها وها تجبين في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بنيا لا تركب معنا يا بنيا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأو إلى جبل يعصم من الماء. قال العاصم اليوم من أمر الله لمن رحم. وحال بينه الموج فكان من المغرقين. ربنا سبحانه وتعالى قال ربي يعني استدرك الأمر النبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحق. قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تخذني ما ليس لك بإني أعزك أن تكون من الجهيل جميل إذن فمن الذين ركبوا معه يعني نقول مثلا أهله جميعا ركبوا معه ما عدا ابنه وزوجته؟ نعم ما عدا ابنه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ونهلك إلا من سبق عليه القول منهم فهو آه. واضح الآن لما ورد في قول الله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتا هما فلم يغني عنهما من الله شيئاً وقيل ادخل النار مع الداخلي.ب بهذه المناسبة تقول جمال كيف كانت خيانت امرأة نوح الشرك بالله الكفر لم تتبع يعني لم لا تتبع, تتبع دينها.يعني لم, ترت... لم لم تت... لم تدخل في الإسلام رفضت الدعوة الإسلام فهي ذا الكفر مش الخيانة معناها خيانة زوجية لأن النساء ال... ال... ال الأنبياء معصومات من من الخيانة.أه نعم ومرأة... الأنبياء معصومين ما... نعم من الخيانة.نعم نعم, آه نعم. الامرأة... لو ومرأت أيضا كانت. فده هو الابن أيضا اللي هو برضو يعني المليشي حظ إذن فالابن والزوجة دولة مركبوش معاه باقي أبناء ركبوا معاه وأبوه وأمه وقطاعه من الأبناء يعني هو قيل مش ثمانونة رجلا ده طبعا لازم يكون في ستات مع الرجال أكيد. ما كانش أكيد كيف تعمر ثمانونة شخصا أصلا يعني. اللغة العربية نعم. تذكر دكتور جمان يعني حتى وكانت من القانتين مع أنها الحديث كان عن مريم نعم يعني هو لكن يعني. عاوزين. فاللغة ف... لا أتذكر حتى وإن كامل بينهم سادة المشاهدين ممكن في ناس ما يعرفيش اللغة العربية نعم فأدرك أنه نفضل أنه كان فيها ويناث و... ورجال أوه. وكان فيه أولاد يعني كل الطبقات موجودة حتى من وخل... قبيل ومن كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين, يعني... كل زوجين اثنين. وأهلك اللهم السبق طب أنا أستاذك حنستأنف الحديث عن من الذين أخذهم وكيف أخذ الحيوانات وهناك كلام اظنه ليس صحيحا فكره ان هو اخذ السباع مع الحيوانات ال اليفه وفكره ان الاسد شعرف كان فيه فقر أظن أن هذا كان ليس صحيح لكن نحن نقوله أحنا فقط للتصويب يعني. نحن عاوزين نقف عند حدود النصوص السائبة ومن كل زوجين اثنين ومن هنا ومن هنا كان هذا السؤال ولكن أستاذنا نأخذ الإجابة عنه بعد الفاصل هل كان هناك الأسد مع مع الأرنب مع الحيوانات الأليفة مع السعبان مع الح... كيف تعيش كل هذه الحيوانات في سفينة واحدة وكيف جمعها نوح نح أنه هذا الكلام كله ليس له أساس من الصحة نستقبل الإجابة بعد الفاصل مشان الكرام نلتقي بعد الفاصل لنرى كيف جمع. نوح عليه السلام هذه الحيوانات وكيف جمع من كل زوجين اثنين ولكن بعد فاصل قصير من الذين أخذهم نوح عليه السلام معه في السفينة وما الأزواج التي أخذها واستطاع أن يجمعها نوح عليه السلام حتى يبدأ بها حياة جديدة بعد ذلك دالة نعرف حالا من أستاذنا الدكتور جمال يعني الحمد لله يعني وصيه السلام نوح عليه السلام ربنا وقال نحمل فيها من كل زوجين اثنين قد يكون من الكائنات الحية من الطيور من الحيوانات من النباتات لان معروف ان الطوفان يعني بيهلك كل شيء يهلك الحرثة والنسل نعم فطبعا نوح ادم عليه السلام نزل الى الارض وعمر الارض وقام المجتمع الاسلامي الذي استمر حوالي 15 الف سنة 15 جيل وهذا المجتمع كان طبعا مجتمع كما قلنا متقدم في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة والتجارة والبحث العلمي والطب والفلك فاعتقد هذا المجتمع لا يمكن يعني تختفي معالمه يعني عشان يبدأ من جديد لا, لا ده رفوض لازم يبقى على أقل في أساس لهذه الحياة ربنا لا. هو الذي مكن لآدم وجعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكل من رزقه فهذه الحياة الإنسانية أو الحياة النباتية حياة الحيوانات كل هذه أعتقد تكون يعني ممثلة في من حملهم نوح عليه السلام لأن ذنب الحيوان ده أصلا وربنا سبحانه وتعالى يهلكوا يعني فكال لابد يعني إذا هنها محملة زي ما جربونا من كل زوجين اثنان أما قصة الأسد والفقر وكذا كيف تم هذا هذا علم عند ربه والعلم يعني الحديث عنه وكثرة الكلام فيه هذا ليس مما ينبني عليه عمل المفروض انه حمله من كل زوجين اثنين عشان ترجع الحياة الانسانيه مرة اخرى ودليل على ذلك لما نزل نوح بدات تزدهر الحياة لانه هينزل نوح عليه السلام يأكل منين هتنزل السماء من الجنة فلازم عنده امكانيات للاستفادة من خيرات الأرض واستخراج المزخور فيها من صيد وطعام وشراب ونبات دكتور جمال هذا الكلام يعني مبثوث في ثنايا الكتب التفاسير كتفسير ابن كثير مثلا وقصص الأنبياء ابن كثير موجود فيه الكلام ده الخرطوبة أورط حاجات زي كده ايه مصدرنا بقى لتلقي سيرة نوح عليه السلام بما بمعننا في سيرة نوح دلوقتي يعني ما المصدر الموثق الذي نأخذ منه سيرة نوح كاملة صحيحة بدون هذه الـ الـ الإضافات يعني و... يعني قلنا أن كتب التفسير تسللت إليها اليهوديات مش الإسرائيليات م. الإسرائيل نبي المسلم م. لكن اليهوديات هذه تسللت يجب أن نعرض عنها وحين قصت نحن نحرض على عبر قناة الدليل قصة الصراع يجب أن نتحرر مصادرنا القرآن الكريم وكتب التفسير مع استبعاد هذه الإسرائيليات أو اليهوديات آسف مم. وأيضا الأحاديث الواردة عن النبي الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الله ربنا قال فما بال القرون الأولى قال علموها في كتاب عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى مم. فإذا نقول وخاصة يعني اليهوديات مصادرها إيه العهد القديم والعهد الجديد وأحيانا ظفولها التلمود لما نيجي ننظر الفحص الشرعي وفمن الفحص النقلي ودراسات اهل الغرب لهذه الكتب وصلوا بنا يعني اهل الغرب واحد زي سيبتين وموسكاتي في كتابه حضاره الحضارات السامية القديمه واحد اسمه ديورانت في كتابه قصة الحضاره قاموا بدراسه العهد القديم وطرحوا مجموعه اسئله متى كتبت اسفار العهد القديم من كتبها المصادر قال كتاب يعني سؤال كتب فيه خمسون ألف مجلد ترك بعضها بعدها بدون إجابة يعني إذن بيعتبروا أنه الأزس من المصادر المعتمدة لديهم وإن كانوا مع ذلك يعتمدون عليه فالحاجة الثانية أن هذه الكتب اللي هي ما يسمى بالعهد القديم صورت الله عز وجل بصفات نتنزى عنها ان ربنا خلق بقى ذو نفسه سبعه سته ايام واستراح في اليوم السابع وان الله سبحانه وتعالى كما زعموا وهو ربنا قال ولم يعي بخلقه سبحانه وتعالى بالاضافه الى انه يقولون عن ان الله سبحانه صارع عقوب عليه السلام وكاد ان يخلبه بحيرة غير رياضيه فامسك بحق الله ذهب فانت بدل عقوب اسرائيل هذا يعني وقالوا الله عز يعني زعموا يعني اساءوا الى الله عز وجل نعم وصوروا نوح عليه السلام بأنه سكير وصوروا لوط بأنه زينا بن حاشا لله على هؤلاء الأنبياء المسلمين فكيف يتسنى لنا أن نأخذ من هذه الكتب التي وقعت في حرمة الله في حرمة الاعتداء على الله والأنبياء والرسال أيهم الصلاة إذن لذلك. فمصدرنا الأساسي هو القرآن والسنة وما جاء يعني التفسير بعد تخليتها من اليهودية نعم بس أنا أريد هنا علشان نقاعد لحتة المصدرية على أي شيء نعتمد ولا يجوز لنا أن نتعداه لغيرها اذا مصادرنا هي كده وعلى الجانب الاخر لا نستطيع ان ناخص لما صلى الله عليه وسلم خرج على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبيده صحيفه من التوراه يقول تغاضب رسول الله عمر السلام. عليه وسلم عمر أنا قلت عمر بن الخطاب م. وشاهد عمر بن الخطاب معه صحيفه من التوراه فيقول غضب وسلم كانما فوقئ في وجهه حب الرمان وقال يا ابن الخطاب وانا بين اظهركم لو ان موسى بين ظهركم ما وسعه إلا أن يتبع علينا إذن ربنا أغنانا بكتابه وبحديث محمد صلى الله عليه وسلم وتفسيراته عما جاء في هذه الكتب. وذلك بالتالي إذن مصادرنا هي المصادر الإسلامية الموثقة الكتاب والسنة وحديث النبي إذن الله خيراً دكتور جمال المعنى واضح كده نعود إلى الطوفان مرة ثانية أين كان الطوفان لكتور الطوفان يعني شمل الأرض كلها يعني أين المجتمعات التي أقامها آدم عليه السلام أقام في الأرض قل لا زلك في يعني الكلمات التي قيلت يقول ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأ بهم إلا والأرض ملأ بهم وليس بقع من الأرض إلا ولها مالك أو حائز يعني إذن مكانها وأنا أعتقد إن هي انطلقت أيضا مسيرته من بيت الله العتاق من مذكّة المقرمة من جزيرة العرب لأن هذه البداية الأولى للبشرية كما قلنا صحيح أدم عليه السلام نزل في منطقة الهند وقام وص... ثم جاء إلى بيت الله العتيق ليقيم البيت العتيق ثم ينتقل لبناء المسجد الأقصى وده الاستوارات الوسيق بين المسجد الأقصى والبيت العتيق وانطلقت مسيرة البشرية شرقا وغربا من هذه البقعة المباركة وربنا يخلق ما شاء والاختار ثم جاء أموح عليه السلام مش من برة ده ربنا سبحانه وتعالى حينما سبق يعني في علمه الحروفات التي وقعت في مجتمع الخمستاشر ألف سنة المجتمع الإسلامي العمر خمستاشر ألف سنة اللي هو خمستاشر جيل في هذه المرحلة لازم يكون المكان الأرض كلها ولها مركز وأنا أعتقد في هذا في خير البقاع ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة اللي يعني سبق في علم المجتمع خلاص فسد وتصلت الظلم والقتل والجهل على دولاب الحياه في اللحظه دي اللي سبق فعل من هذا المجتمع لا يصلح ليقيم دين الله في الارض كان الاختيار الرباني لنوح عليه السلام يصنع على عينه كما صنع موسى على عينه لكي يقف ويدير الصراع ضد فرعون والملء من قومه لا. في اللحظة دي كان يتم إعداد نوح السلام. فتم اعداده ايناء في نفس في محظن في محضن المجتمع اللي عاش 15 الف سنة على الاسلام فكان هنا المحضن اعتقد هي نفس البقعة التي كان فيها ادم عليه السلام مجيش في حتة تانية مش في جي حتة من الارض تانية لا هي مركزها عشان كده اعتقد انه اضم الدراسات الاثارية دكتور جمال اثباتت ده إن قمم جبال وجدوا عليها طحالب وأجزاء من البحار وكذا مع معين دي أماكن لم يصل إليها الماء أبدا فكان يعني دلالة على أن هذه الأماكن مما تعرض للطوفان. لا هو ما شاء الله الكلام اللي انتظروا ده الدراسات الأثرية هم طبعا لم يقصدون أن يثبتوا حدثة الطوفان لكن الدراسات الأثرية أثبتت أن في مناطق يعني زي أرض الرافدين أفحاص اللي في حتة اسمه شروباك المدن القديمة أثبتت أن في حدث طوفان غطى السهل والجبل الدراسات التي قاموا بها أثبتت هذا بل الشيء الذي يلفت النظر في النصوص القديمة يسمونه النصوص السومارية لا. أول الأسرات التي تأسست على أرض الرافدين يقول أهل سومر أو الشعب السومري اللي عايش في أرض الرافدين نحن نحن أبناء الناجين من الطوفان. نصوص السمرية القديمة اللي عمرها 32 ألف سنة أو 40 ألف سنة قبل الميلاد ورد فيها نحن أبناء الناجين من الطوفان. بل وقالوا أن فيه جدنا الكبير خرج من البحر وما في طبعهم نتكلمش عن الطوفان. بل أن النصوص السمرية والنصوص الأشورية والنصوص البابلية بلغة السمرية والبابلية والأشورية تروي لنا قصة الطوفان مع اختلاف الاسماء ان فيه الحرافات والالهة نارتنا الناس دولة ناس مش كويسين وجاء اليهم انسان يذكرهم بالله وانه بالذنوب وفي النهاية طوفان اهلك الحرصة والنصف يبقى اذا النصوص لكن للأسف شوف الدراسات التاريخ القديم الموجهة هذه الحقائق كان يقول يوم إذن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من أن الكرسي قال تكلم عن الطوفان يعني في في كتاب منذ 14 قبل ما الزمان قبل الدراسات الأسرية لكن شوف بقى المستشركون ماذا فعلوا قالوا إذن العهد القديم خد من النصوص السومرية والبابلية والأشورية وجاء القرآن الكريم ليأخذ من العهد القديم يعني القرآن من اختراع محمد عسل شوف الدراسة عشان كده ننصح السادة المشاهدين وشبابنا احذروا يعني احذروا كتب التاريخ القديم التي تزور هذه الحقائق يعني كل لو درسنا الاثار ونتاجي ابحاث الإسرية دراسات يعني نقدر نقول محايده سوف يظهر الحق انه لا معبود بحق الا الله وأن هذا الكتاب يعني فيه الخير وهو مهيمن على كل مهيمن على كل الكتب وأنه لأتي الباطن بين يديه ومن خلفه وأنه محمد صلى ينطق عن الهوى. إجزاكم الله خيرا أظن المعنى كانت تضح تماما ولكن هناك حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أططأ به عمله لم يسرع به نسبه أستدعك نشرح الحديث ويعني ننظر أين نلتقط هذا المعنى من سيرة نوح عليه السلام يعني أحو طبعا يعني لما ال الطوفان ربنا سبحانه وتعالى صدره الله وجل وقيل وهي يأرض بلعي ماءك وسماء أقلعي وغذ الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين هنا ربنا سبحانه تحال بينهم الموج فكان من المغرقين وهنا ربنا سبحانه ونادى نوحا ربه ونادى نوح ابنه ونادى روحا ربه قال رب ابنني من أهلي وإن وعدك الحق وان تحكم الحاكمين قالوا يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح يعني بعد ما هدت الامور ونزلوا كل الناس سيدنا نوح عليه السلام تذكر ولده تذكر ولدها هنا بقى يعني الشيء الذي يلفت النظر الشيء الذي يلفت النظر ان ربنا بيقول ان الوشيجة يرسي قاعدة الوشيجة التي يجب ان يلتقي عليها الناس الأباء هي وشيجة العقيدة نعم اذا انقطعت وشيجه العقيده فلا علاقه ولا نسب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول يا عبادي انصتوا لقد وضعت نسبا ووضعت نسبي نسبا فقلتم انا فلان ابن فلان وانا اقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالان اضع انسابكم وارفع نسبي يبقى اذا هو ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان الرابطة اللي بين نوح وابنه قد انقطعت النسب لم يغني عنه شيئا لانه ده كفر بالله ولا يمكن يكون في ارتباط بهذا الاب الصالح والابن الكافر ولا المرأة الصالحة اللي هي او المرأة الفاسدة او الكافرة اللي هي امرأة نوح عليه السلام انقطعت الرابطة بينه وبين زوجها وفي نفس الوقت نجد هذا النموذج في سيرة ابراهيم عليه السلام لما دعى اباه الى الاسلام والأب رفض دعوة الإسلام وقال لأرجمنك وأهجرني مالية سيدنا ربنا سبحانه وتعالى يعني إبراهيم عليه السلام أعلن براءته من الكفر إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ليه لأنه خلاص ما فيش حاجة اسمها الناسب بقى لأنه وعشان كده كان سيدنا بيقول يا ربي لا تخزني في أبي يعني أخوان لكن الأمر مش على الجانب الآخر نجد الوضوح العقيدة يعني وأنها الرابط التي يجتمع حولها الناس حينما ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ربني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون عمله ونجيني من القوم الظالمين طبعا هنا انقطعت الرابطة مش معقول امرأة مسلمة تعد تحت رجل كافر يشرك بالله ويحارب الله ورسوله فكذلك فخذلك إذن الرابطة هو ربنا إذن فالرابطة هي رابطة العقيدة أيوة. والمقياس هو مقياس عمل الشخص بنفسه وليس لأن أباه صالح فهذا معناه أنه يدخل للجنة من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة ابنته يا فاطمة اعملي فلن اغني عنك من الله شيئا ومن هنا قال تعالى وكل انسان انزمناه طائره لا لا في عنفه هذا عن ابن سيدنا نوح وكيف انه لم ينج معه ولكن نجى الله نوحا وهذه الطائفة المؤمنة وسارت بهم السفينة على بين هذه الامواج التي كانت كالجبال وماذا بعد يعني أولاً كيف كيف خمدت هذه المياه جميعا وكيف عادت الأرض إلى هدوئها ثم ماذا فعل المؤمنون بعد ذلك وأين ذهبوا؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول في قيل يا نوح إهدُ بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم يعني إذن زي ما جربونا لسيدنا ناadam حبطا منها جميعا، فإما أتأنكم مني هدى فمن تبعوا هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا لما استوت المركب على الجودي وقيل الجودي دعارة عن جبل شرق الفرات بالقرب من جزيرة ابن عمر. قالوا شرق تركيا يعني هو آسفة وعن جزيرة من عمر شمال أرض الرافدين اللي هو أرض العراق القديم بالقرب من الكوفة. يقولوا شرق تركيا. في سيد أحمد سامي المغلوس على ما أذكر له كتاب اللي هو أطلس تاريخ الأنبياء والرسل. هو يعني كتب جاب تحليل جيد عبارة عن دراسات عن موقع المركب أو سفينة نوح عليه السنة وجاب أبحاث أجنبية عنها. يعني تصوير لـ لـ للباخرة يعني رغم مضي زمن طويل وكمان بالإضافة إلا بنرجع لكتاب ياقوت الحموي والحمياري عن عن وصف لشكل السفينة أم فقط تفسير لقلية الألواح مناهو على ذات ألواح ودسر الألواح الخشب والدسر المصنير هذه الحقيقة الدراسات الحديث التي قدمها الأستاذ أحمد مغلوس في كتابه تاريخ بورس الكتاب لأنها أجانب قال الناس يعني ما لهمش أصلا توجهات أجانب واستطاعوا أن يقدموا هذه الدراسات وأنا كنت اليوم أردت أن أصطحب معي هذه الصور التي قدمها الأستاذ أحمد مغروس في كتابه تاريخ الأنبياء والرسل ولكن أنسيت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أبكره إن, إن شاء الله لكن المرة القادمة نحضر معنا لكن هي دراسات تثبت أنها راست في السفينة على الجودي وكما قيل أنه شمال العراق بالقرب من كوفة شرق تورج جبل اسمه جبل أرارات. هذا هذا عن مكان السفينة فماذا فعل وأين ذهب نوح ومن نجا معهم وماذا أسس وكيف فعلوا ذلك استاذينك نأخذ الإجابة بعد الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود إليكم فانتظرونا استاذينك نرجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد ومعانا اتصال من مدام عبير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أجدد الشكر لحضرتك والاستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي على هذا العرض الرائع للتاريخ الإسلامي. وجعل الله في ميزان حسناتكم. اللهم اني. وكنت عاوزة أشير إلى بعض النقاط اللي وردت في قصة سيدنا نوح. أولاً، فضل. أولاً سيدنا نوح يتمتع بكثير من الصبر. ودليل ذلك المدة اللي قضاها في دعوته لهؤلاء القوم. وإصراره على توصيل دعوته على الرغم من إعراض قومه. الثاني حاجة سيدنا نوح مشى رائع لحسن طاعه لله. فقد أجاب دعوة ربي ببناء السفينة في بلاد تخل من المياه وتحمل في سبيل ذلك الاستنكار والاستهزاء من قومه ثلاثة الزوجة الصالحة لابد أن تكون عونا لزوجها على الخير ولا تعين عليه من يعاديه كما فعل الزوج التأيم نوح ولذلك عاقب الله نظمة هي أهم رابي حاجة عطفة الأبوة مهما قويت لابد أن تخضع لرابطة أقوى منها وهي رابطة العقيدة وهذه الرابطة هي الأساس العلاقات التشارية في الإسلام وجزاكم الله خيرا شكر الله لك على هذه المعاني الطيبة وإن شاء الله نتحدث بعد قليل عن الدروس المستفادة من سيرة نوح عليه السلام وبعثته شكر الله لك مدام عبير دكتور جمال حكا عز تعلق على المدخلة جميلة عندي يعني ما شاء الله طيبة ما شاء الله ربنا تقبل اللهم أمين هذا من رحمة الله يعني دليل الحمد لله أن السادة المشاهدين والمستمعين يعني آآ آآ يستفيدون ويعني ده برضه بيساعدنا بيخلينا ندينا سقف أنفسنا انفسنا بنعرض القضيه يعني كمان بغي ربنا تقبل ربنا في تقدر جميعا جميعا اللهم المشاهدين والمستمعين والذين يقومون على هذا البرنامج نعود مره ثانيه الى ما بعد الطوفان اين ذهب نوح ومن نجوا ربنا سبحانه وتعالى اود ان اذكر أن نوح كان عبدا ربانيا من المصطفين وهو أحد الخمس أنبياء اللي هم قول العزم من الرسل نعم. يعني زي ما جربوا هنا إن سُشر عليكم من دين وصينا به نوح والذي أوحينا نوح عليه السلام فهم من قول العزم من الرسل هو كان عبده الله عليه السلام من قول العزم من الرسل أستاذنا استانف الحديث عن نوح ولكن مع أستاذ عبدالعال السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا دكتور أشهر ربنا يبارك فيك ازيك يا دكتور جمال. يا مرحبا يا سيد عبد العالم الله يمنور خالص يا دكتور دمنابه رب أهله لبسك كده ووجهك بشعه منه النور وبيذكرني بالأيام الحلوة بتاعت الحج والعمرة <تصفيق> يا تقبل يا رب كده يكون لنا نصيب السناد في الحج والعمرة مع سيادتك ان ادعو الله ان يكون لنا نصيبا هذا العام في زيارة بيت الله الحرام وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ونكون جميعا مع بعضنا وإذا, كنت واذا كتب الله لك زيارة من غيري فارجو منك الدعاء الصالح لنا وللمسلمين جميعا وللعاملين بالقناة بقناة دليل عند البيت الحرام وكذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال يا سيدي بهذه المناسبة العظيمه ما هو الدعاء الأمثل عند بيت الله الحرام وكذلك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وتحيا بركات وشكر الله لك والسادة عبد العال. السادة عبد العال يدعو لحضرتك طبعا بزيارة بيت الله الحرام ويسألك الدعاء. وبهذا المناسبة يسأل عن الدعاء الأمثل عند بيت الله الحرام وعند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وأود أن أذكر وأن سيدنا نوح عليه السلام كان له مجموعة أدعية وهو أود أن أذكر كما قلنا. لأن الحقيقة لا يرد البلاء إلا الدعاء خاصة في المحنة الشديدة الذي كان فيها نوح عليه السلام الطوفان والهلاك الذي يتعرض له المجتمع الإنساني فيا ربنا لما قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين لأنه 905 تسعمائة سنة كان معرض لأن لم لأ تنتهي يا نوح لتكون لنا من المرجومين <متحدث> <ملك> يعني إما <متحدث> إن هو رجل به جنة دي حاجة, حاجة وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين <تصفيق> <تصفيق> حنستاني في أدعية سيدنا نوح عليه السلام ولكن معنا مدام نجوى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولو سمحتي يا صدر شفع عندي سؤال للدكتور جمال. خبر يا فن أنا بسأل بس على إذا كان قوم نوح عليه السلام بهذا الكفر فلماذا لم يهلكم الله بطوفان في مكان محدود من الأرض ويريح نوح عليه السلام والمسلمين من شرهم مش مش فاهم السؤال يا نم نجوة يعني ايه يهلكم في مكان معين من الأرض مكان محدود يعني يعني يريح القوة من منهم أصدحك من من قبل كده يعني ليه ربنا أم هلهم ألف سنة إلى خمسين عاما أيوة, مثلا؟ أيوة, أيوة, آه أيوة مم مم حاضر حاضر جزاكم الله خير الله يخير نعود إلى أدعية نوح عليه السلام دكتور جمال يعني هو يعني رب هو مرة أخرى وقرب بأنزلني منزل أو الحجم وإذا توايت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجنا من القوم الظالمين ودي ودينع معظيمة مرة اثنين وقرب بأنزلني منزلًا مباركًا وأنت خير منزيلين طيب نمرة ثلاثة طبعا بعدها إن في ذلك الآيات وإن كنا لمفتلين ثم إنشأنا من بعدهم قرنا الآخرين دي اللي همنا بالدرجة الأولى أن أنزلني منزل المبارك أفضل البقاع المباركة هي مكة المكرمة يعني دي مسألة يعني إيه ما فيهش كلام عشان كنا لو نرجع لعل يسأل أن من المعروف أن عند رؤية مرة هناك دعاء مستجاب وكأنه يريد أن يحصل الخير كله فيسأل ما هذا الدعاء الذي أبدأ به حتى يكون دعاء مستجاباً. يعني الرضاع يعني يعني. يعني مثلاً حديثك لو لو أنك واجهت الكعبة وتعلم أن هذا الوقت وقت إجابة وأن أول دعاء يخرج من فمك. هو دعاء مستجاب بما تدعو دكتور جمال نفسه بما يدعو صرف النظر بقى عن أفضل أدعاء أو كم يعني يعني أنا أحمد الله عز وجل أنه يعني متعني بزيارة البيت العتيق و... أيها ماذا تطلب من الله سبحانه وربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يعني ربنا هذه. يعني تقبل الدكتور جمال طالما ان ان يتقبل هذا الدعاء وكان احد الناس بيقول يعني ايه من من الذكاء في في هذا الموضع بيقول أنا انا يعني جه في بالي دعوة عندما رأيت الكعبة قلت اللهم اجعلني مستجاب الدعوة هو بيقول ما دام الدعاء هنا مستجاب طب ما ادعو دعاء ان ربنا يجعلني مستجاب الدعوة وارجع بقى بلدي براحتي واقعد ادعي ربنا طول العمر يعني <تصفيق> <يا> معانا <عمي. تصفيق> الطفل كريم السلام عليكم وعليكم السلام أهلا بك كريم الحمد لله عن سؤال. الفضل حي. ما المدة اللي قضاها سيدنا نوح في السفينة؟ حاضر. إذاكم <تصفيق> الله خيراً يا كريم. يسأل عن المدة التي قضاها نوح عليه السلام في السفينة. الفترة فترة الطوفان يعني. يعني يعني ولكن هذا ولن يترتب عليه عمل قيل 150 ولا 258 يوم كلام كثير قيل حوله حول ايه الوقت اللي صنع فيه السفينه ولا الوقت اللي مكثوا فيه مكثو السفينة في السفينة اللي استمر فيه الطوفان آه. لتطهير الأرض من المشركين والجهل والقتل وسفاك الدماء وأعداء الإسلام. دكتور يعني كن كنا الله تبارك وتعالى يغمر الأرض بالماء هل ده يعني محتاج 180 وثمانين سنة؟ مية يوم. مية يوم. 150 يوم. أنا أقصد الكلام ده كله بعد نص ساعة كل الناس ماتت خلاص؟ يعني لكن هو ده فيه من التزايد في كتب اللي التفسير لكن أفضي فالتقل ماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات الوحدة تجري بأعيننا جزء ولقد تركناه فهل من مدرك؟ يعني نحن نتعلم فكه فكه. نتعلم من هذا دكتور احنا يعني نحن يعني لا نأخذ إلا ما جاء يعني النص القطعي الوحيد لنا هو القرآن ثم السنة ولا نكتهد في, في فيما دون ذلك زي ما جيه مثلا الوصف وصف كثير في وصف السفينة إنها كانت ثلاث أدوار والدور الأول للبشر والدور الثاني كان للدور الأول للحيوانات والثاني للبشر والثالث للطيور وإن طولها كان مش عارف أربعين متر وعرضها تلاتين وقيل مش عارف كام ألف متر يعني, يعني أبصد فيه أوصاف كثيرة وفي كلام كثير جدا أظنوه من اليهوديات أو الإسرائيليات علم لا ينفع وجهل لا يضر يعني يعني وبالتالي نلتزم بالنص القرآن هذا الوقت ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني القرآن الكريم أغنان به عن كل ما يهرف به بالآخر وإن كان هناك فائدة دكتور يعني من ذكر وصف السفيرة كان ربنا ذكرها يعني هو ربنا قال كده وحملناه على ذات ألواح ودوسر ربنا سبحانه وتعالى حملها بكل أنواع الحياة نا. سواء حياة الإنسان وحياة النبات وال... يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني كل المخلوقات كان لها يعني طيب آآ آآ كان سؤال مدام نجوى نجوة إن ليه ربنا سبحانه وتعالى ما دام قوم نوح بهذا الكفر وهذا الجحود لما أمهلهم يعني تسعمية خمسين سنة. ماربينا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما هو بعث. لا ما شاء الله. بل... ماربينا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم. هنعبود الله واجتنب الطاو. فمنهم من هذا الله ومنهم من عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم في ابتحانات ابتلاءات. ماربينا أنزل آدم في الجنة واختبره. وبعد كده لما. أهبط أدم إلى الأرض كان ممتحن ومختبر يعني. بقى... سأذنك معنا أبو عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. ربنا يخليك أهلا بك كذلك يا دكتور جمال يا مرحبا بك يا أبني أحبكم في الله أحبك الذي أحببتنا فيه يا أبو عبد الرحمن وهذا الصوت طيب أظنه ليس غريبا أظن حكيت اتصلت بنا قبل كده بارك الله فيكم نعم أبو خالد طبعا. باسم خالد بارك الله فيكم فأنت خالد أبو عبد الرحمن نعم نعم بارك بي. الله لكم وعليكم أهم وفيكم أهم. يا دكتور والله يعني في سؤال بسيط سؤال حضرتك كنت بتذكر من قليل أن الرابط بيننا وبين كل بلاد الإسلام هو رباط حقدي فهل أنا مسؤول الآن وكل من يسمع عن قضيه فلسطين وان كنت كذلك فما واجبي تجاه قضيه فلسطين ويا ريت حضرتك يعني تكون كلمه موجهه لائمه الاوقاف انا امام في الاوقاف حضرتك لكن ايام ايام معركه غزه يعني ما وجدنا الا القليل جدا من ائمه الاوقاف يتحدث عن قضيه فلسطين وعن أن الرابط بيننا وبين وبين إخواننا في في أرض الرباط أرض الجهاد هو رابط عقدي. خيرات حضرتك أبو يعني. أضع الرحمان. جزاك الله خير يعني رسالة وصلت ولكن هل أنتم كناس تابعين للأوقاف بتخطبوا بالخطب اللي أنتم شايفينها ملائمة للوقت وللأحداث والظروف ولا يعني معذرة تملى عليكم موضوعات بعناصر. ربنا فيك فهم وبنام الفك لا وح وحضرتك إحنا يعني لا يملع علينا ولا ولا يملع علينا أي شخص جميل. ما نقوله في الخطب لكن لكن لكن هي القضية ترجع إلى فهم الداعية نفسه إلى فهم جميل. الخطيب نفسه. ومن ثم هاي طلب كلمة ل للآيمة ما دام الأمر بأيديهم وبتصرفهم. يا لي في هذا تبارك الله حبيب. فيكم وعليكم السلام وعليكم. أنا فقط كنت أخشى أن أن لا يكون الخطيب حرا في خطبتي وبالتالي يعني يبقى الكلام لا داعي له. لكن ما دام الخطيب حرا في اختيار الموضوع بعناصره، فمن هنا وجب أن نوجه كلمة إليه. يعني في جميع الأحوال نحتاج أن نذكر الخواننا. يعني نقول لهم إن آبانا آدم عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة. وان يعني فلسطين من النهر الى البحر وعاصمتها بيت المقدس المسجد الاقصى هو ميراث الامه الاسلاميه منذ ان يعني أن خلق الله ادم واستخلفه في الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها فهي وقف اسلامي وهي قضية العالم الاسلامي المحورية الاولى وتحريرها فريضه في رقاب المسلمين لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكاناته نصرة شعبها بالمال والنفس والسلاح فرضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكاناته خلع الكيان الصهيوني الذي يدنس الأرض ومنه تأن أرض الأقصى والأرض التي بارك الله فيها العالمين ومسر ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم وأرض الرباط وأرض النبوات هذه نصرتها وتطهيرها من دنس المجرمين فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكاناته ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا بسيرته القولية والفعليه بعد رحلة الإسراء والمعراج أنه لا سبيل لتحرير هذه الأرض المقدسة كجزء من استراتيجية شاملة لتحرير أرض الله كلها حتى يقام الدين حتى تطبق الشرائع حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لا يتحقق إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريضة الجهاد انفروا خفافا وثقالا ومن أجل هذا وجه مؤته وخرج في تبوك وعقد بعث أسامة بعد ما توفي أبو بكر سير بعث أسامة وصر يرى السراي والبعوث وكانت اليرموك وجاء عمر لواصل المسيرة وتسلم عمر رضي الله عنه وارضاه مفاتيح بيت المقدس من يد صفرانيوس وهي تحت الاحتلال الرومي بعد 700 سنة وتحررت أرض الإسلام كلها إذن هذا نموذج الأدلة الشرعية إذن يا إخوانا يا إم يا خطباء الأجل بيد الله والرزق بيد الله ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مجل مجله مجل... وفي السماء رزقكم وما توعدون وربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلاحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم <تصفيق> لا يحل لكم أن تقعدوا عن نصرة إخوانكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثقلتم إلى الأرض أراديتم بالحياة الدنيا من الأخيرة فما تعال في الأخيرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ودي قضية فضلت جز الله خيرا ااا آآ عبد الرحمن, الرحمن خير الجزاء لأن الناس فعلا ضد مصيبة عظيمة أستاذة أشرف إن الناس الآن في حالة موات يعني نسيوا ما فيش غير على العرض ما فيش غير على المقدسات ما فيش غير على الأقصى ما فيش غير على الأسرة ده الرسول محمد صلى الله عليه وسلم علمنا عليه لو أن امرأة سبية المشرق فعلى أهل المغرب إنهم يبذلوا كل أموالهم لتحريرها من الأسر ولو أتعلم فالنهاردة 12 ألف أسير في الأرض في الأرض المقدسة 12 نساء وأطفال نساء صغير... صغيرات السن وأطفال الأطفال داخل السجن والأمة لا تغار مصيبة عظيمة فمش الخطبة ليمش قضية الخطباء يا استاذ خالد لا دي قضية مقدّسات قضية دين فلذلك أنا أعتقد أخطر شيء القعود وعشان كده ربنا قال وإنت تولوا يستبدل قوم الرأي فاحنا ذكرناه وهذه تلزم بها الحجة تقام بها الحجة على الناس وأقول مرة أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام حذر قال إذا تباعتم بالعين ورديتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم صلت الله عليكم ذل اللي ينزيع عنكم حتى تراجعوا دينكم أنا أود أذكر أستاذ الأشرف مش بس ما القعود ده احنا بنعين العدو على إخواننا أمتنا قطاع من أمتنا يعين العدو يحمي ظهور العدو يمكن لهم الرقاب المسلمين يدعموا ماديا وعسكريا وكذا فالمسلمة زي ما هنا في قصة الصراع مش الأمة قعدت عن إدارة الصراع ضد عدوها ذا هي تعين الشيطان شيطان الإنس والجن على إخوانها وتعر وتقعد عن الدكتور جمال، المعنى واضح ورسالة وصلت إلى آئمة المساجد وإلى آئمة الأوقاف وإلى كل من يشاهدنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات وهذه الأوقات في ميزان حسناتك وحسناتنا وحسنات مشاهدينا وكل من يعمل ويشارك في هذا البرنامج وهذه القناة الطيبة ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وعلى هذا التفاعل والتواصل الجيد وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته